إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بِإِيمَانِهِمْ تجري من تحتهم الْأَنْهَارُ في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضر دعانا لجنبه أَوْ قاعدا أَوْ قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضره مَرَّ كَأَن لم يَدْعُنَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضره مر يَدْعُنَا إلى ضر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 فقل إِنَّمَا الغيب لله فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رحمة من بعد ضراء نثتهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البرز والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا نرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام تلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعماق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من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 من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبطار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فتيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقك كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أم من لا يهدي إلا يُهْدَى يهدى فما لكم كيف تحكمون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 قل فأتوا بثورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إلي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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين أَوْ أو نتوفينك مَرْجِعُهُمْ مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويتنبئونك أحق هو قل إي وربي إِنَّهُ لحق وما أن المعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأتروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصة وهم لا يظلمون ألا إن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 قل ارايتم ما اللَّهُ الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم عَلَى على الله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 وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.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 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم ألا لله من في السماوات ومن في الأرض وما يستبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يستبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون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 متاع في الدنيا ثم إلينا نرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ طال لقومه يا قوم كَانَ كان كبر عليكم نقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظروا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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلش الساحرون قالوا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 فلما جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى ألقوا ما أَنْتُمْ ملقون فلما أَلْقَوْا قال موسى ما جئتم به السحر إِنَّ الله سَيُبْطِلُهُ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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأسبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك اذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو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 فمن اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إِلَيْكَ وير حتى يحكم الله en خير was